تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويكتون الزكاة وهم بالآخرة هم ينقنون إن الذين سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لك لك قَالُوا إِنَّا مِنَ الذُّنُوقِ مِنَّا عَلِيمٌ إِذْ قَالُوا مُوسَى إِنَّ سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس وألقي عصاك فلما رآها تهتزك يا روث لا تخف إني لا يخاف لدي Th me bamp de leur دخيلك في جيبك كن ورنج بين غير سو تخرج بين باء Yes. Yay. Yay. سيكون <تصفيق> <تصفيق> وان جحدوا بها واستيقنوا ها الْمُفْسِدِينَ وَلَقَدْ كَذَّبَ تَيْمَا وَمَا نَعْبُدُ مِنْ دُونِهِ مِنْ عِبَادَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ سليمان داود وقال يا أيها الناس قل لما نوطط خُشِيَ الرَّسُولُ لِمَنَازِلِ جُنُودِ مِنَ الْجِنِّ والإن multim-bəsləyirbird pecəlishə mağður theosoq, theirnocid indimikə ing었는데 wələrdə, 民əmakerə van doctor, qalaqafı qaqlıq وقال رب أوزعني أن أشكر رحمتك في عبادك الصالحين حتى cho khó năm ấy yêu h năm lú phố mình sẽ khi cũng لا يمَن قُ لَم وَيندُ وَهُُ يَ الش فتَذَسَ من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى ما انت كثير بعدك صالح يب وتفق قد قير فقال ما لي انر هدي هدا الضالين <تصفيق> لا اعدبا انه عذاب شديد لا اونذبا نروعا زين شديدا او لا ابحنه او لا فَمَكَفَ ظَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَعَبْتُ بِمَا لَمْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ مَن كَانَ يُصَنِّعُ رَبَّهُ دِيَاً تَكُونَ لَا خَوْفٌ بِمَا لَمْ تُحِيطُوا بِهِ وجئتك من إِنِّي وَجَدْتُ مُرَأَتَنِ تَمْلِكُهُنَّ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عُرْسٌ عَظِيمٌ وجدتها وقومها يفجدون للشمس من دون Was, Was that who we that are not alone?